وَذَشر الذي نَعملوا عملِنُ الصالحاتِ أن لهمم جََّات تَجم سَحتِهاَا الأنهؤ كلُل ما رجِكُ مِنهاَا م من تمَةِ الرَّم قالَاوا هذا الذي أُزِقنا مِن قَد وَتُ بهِه متَشابِهَا وَلَهمم فِيهَا أَجواج صَهَرَةٌ وَهُمْ فِيها قالذُون